ذَلِكَ بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان 118. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب 119. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا أتلوا أبناء الذين آمنوا معه وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَخْتُلِ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي بِرَبّ وَرَبِّكُم مِن كُلِّمُ تَكَذِّر للِلَّ يُؤمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَاب وَقَالَ رَجُلُ مُؤمِنُ مِن آالِ فِعَوْونَ يَكتُ إمَانَهُ أَتَكُتُلُونَ رَجًا أَ يَكُولَ رَبِّيَ الله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 مَا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي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 117. أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا 118. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن وَمَا 119. وما كيد فرعون إلا في تباب